Allah ﷻ halak kümü tıra bin, thumma min nutfet, thumma jəlaküm azvaja. Vma taحمل min utha, vla بعلمه. Vma yammar min yamri, vla yuqṣ min إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذير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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به ثمرات مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوانها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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيتين يرجون تجارة اللنتبور لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدًى مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ سَيِّئًا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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بما كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن, يؤخرهم ولكن يؤخرهم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ جعلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.